الله أكبر الله أعز من خلقه جميعا الله أعز ممن نخاف ونحذر نعوذ بالله الذي لا إله إلا الممسك السماوات السبع أن يقعن على الأرض إلا بإذنه من شر إسرائيل وجنودها وأتباعها وأشياعها من الجن والإنس اللهم كلنا جارا من شرهم اللهم ربنا عز جارك وجل ثناؤك وتقدست أسماؤك اللهم لا يرد أمرك ولا يهزم جندك سبحانك وبحمدك اللهم انجل المستضعفين من المسلمين في فلسطين اللهم انجل المستضعفين من المسلمين في فلسطين اللهم انت عضيدهم وانت نصيرهم وبك يقاتلون الله مكفهم شر إسرائيل الظالمة اللهم منزل الكتاب مجري السحاب هازم الأحزاب اللهم اهزمهم وزلزلهم وأرنا فيهم عجائب قدرتك قتلت الرسل والانبياء ولم تزلل الابرياء مزقهم شر ممزق اللهم مزقهم شر ممزق اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم يا ذا الجلال والعزه يا ذا الجلال والعزه انقذ المسلمين في غزة انقذ المسلمين في غزه حسبنا الله حسبنا الله ونعم الوكيل